موقع رياض القرآن يقدم يقعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من قبلكم سنا فسيروا في الأرض فالذرّ كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموئل للمتقين. وأنتم العلان إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مسل قوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليمحص الله الذين آمنوا ويمحط الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد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 إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وزجز الله الشاكرين وما كان لنفس من تموت إلا بإذن الله كتاب ابن وجل منها ومن يرد ثواب الآخر وما كان من نفسنا نتموت إلا بإذن الله كتاب مهجل ومن يرد ثواب الدنيا نته منها ومن نذشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما أصابهم وما استكانوا والله يحب صاد وشاهد من نبي قاتل معه رجلا كثير فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله وما ضوبوه ما سكنوا. الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا غفرنا غفرنا له نوبلا ويسرعنا النبي أمرنا وجبت خدامنا ونصرنا على قوم الكافرين فاتهم الله نواب الدنيا وحسن ذواب الآخرة والله يحب وما كان قوله إنا أن قالوا ربنا وذلنا ذنوبنا وإسرابنا في عمرنا وذبتنا على القوم الكافرين فآتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين